وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُوا الْيَتَمَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم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 124. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداه النق فَلَا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضهم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت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 فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائن وأبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما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 فانكحوهن النبئ أهله وآتهن أجوره بالمعروف محصنات غير, محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذان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 ولا تقتلوا انفوسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصله نار وكان ذلك على الله يسرا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 والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ دَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا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 يا أيها الذين آمنوا لا تقرضوا الصلاة وأمتم سكارا لا تقرضوا الصلاة وأمتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون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 الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا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 هو يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول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 فَالْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِيرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَاتِلَ أَوْ يَغْلِبَ فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُصْضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ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 وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل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 وَإِنْ تُصِبَهُمْ سَيَّأَةُ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا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 والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أ يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا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 وما كان لمؤمن أيق يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أيصدق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 وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرَاهُمْ إِلَّا الْمُصَضَّعِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُنَّ حِيلَتَهُمْ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلَهُمْ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَيُّهَا الَّذِينَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوٌّ غَفُورٌ وَمَن يُهَادِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَاضَ مَن كَثِيرٌ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 ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر أو, او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقودا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد يَظْلَمْ ضل ضَلَالَةً بَعِيدَةً إِيَّا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنا ثَأَ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وقال لا مِنْ من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضللنهم ولا فليبدكن ولا أمرنهم فلا يبدك النذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا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 وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوا هُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعَلِيمٍ وإن امرأة خافت من بعلها نجوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يُصْلِحَا يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 بِلا بَشِل الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابَ الْأَلِمَ الَّذِينَ يَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِعْدُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِيدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجِد لَهُ سَبِيلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءً مِنْ عُدُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَمْ تَجْعَلُونَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين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 ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا التِّبْعَ الْظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِنَاتٍ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 انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم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 فسيدخلهم في رَحْمَةٍ منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الْكَلَالَةِ إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد